Quan Kolben الآيات القوم يشكرون لقد خَافُ عَنَ فُ ذَ فَ يَ مِن النظ قدَمَلَؤُ مِن قَوِج إِ لََ رب العالمين أبلغكم I oh. مَكَنَّذُهُ فَأَن جَيْمًا بُلًا الَّذِينَ نَنَغُ فِي الْفُلْكِ وَأَن غَرَقْنَا الَّذِينَ المترجم <تصفيق> للقناة فلا <تصفيق> تستقو long